شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا إِذْ لَا هُوَ لِنُورِهِ مِنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ